او تقولون لو ان انزل علينا الكتاب لكوننا اهدا منهم فقد جاؤكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فَمَنَظَّمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِذِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَا آيَاتِ نَاسُوا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ